والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذرني اجتها من الشيطان الرجيم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 وَالَّتِي هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ